لا يثرب لا مقام لكم فاردو ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن نبوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا